شبكت كتاب الله تقدم. تعود بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجها. Agam deraja عند Allah, waulaikumul Faiszun, al-ladzina amanu wa hajru wa jahdu fi جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ الله يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان، يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات، وجنات لهم فيها نعيم. وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ ۖ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ ۖ فَبِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ۖ وَجَنَّاتٍ ۖ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ وَطِيبٌ خلدين فيها أبداً خالدين فيها أبداً إن الله عاده أجر عظيم.